وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَامِلًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَأَمَّا مَنْ طَنَّ Ah uh -oh. قانوا ياقوما بنا ان تسمع كتابا انزل من بعد موسى مصدقا مصدق قَدْ فِي مابَيْنَ يَدَيَّ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى فُرْطِ مُسْتَكْنِ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 இன்ன ஆ பின் அ